لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي يا أيها م ا ل ذ ي ن آمنوا كتب ع ل ي ك م ا ل ص ي ا م يا أيها ا ل ذ ي ن ن آ م و ا كتب ك ع ل ي م ا ل ص ي ا م كتب َُِ عليكم ََُُْ الصيام َُِّ كما ََ كتب َُِ على ََ الذين ََِّ من ِْ قبلكم َُْْ لعلكم َََُّْ تتقون َََُّ أ ايا َّ من معدودات ََُْ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدهم من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه ف د ي ة وطعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له و أ ن تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان شهر ر م ض الذي ن ا انزل فيه ا ل ق ر آ ن شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس, هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمح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 ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا إ سالك عبادي عني فاني قريب, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فاني قريب أ ج ي ب د ع و ة الداع إ ذ ا دعان فليستجيبوا لي, فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون